ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرمزات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخَرَ بِالْوَادِ وَفِي الرَّعْوَ نَزِلَ الأَوْتَادُ الَّذِينَ طَغَوُا فِي الْبِلَادِ فأكسروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان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 فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراس أكلاً لما وتحبون المال حباً جما كلا إذا دكت الأرض دكاً, دكا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 ولا يوثق وساقه احد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه